بسم الله الرحمن الرحيم بنابي إخوائي بخشندي مهربان سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون أما سورتي كأيما ناردو مانا تخوار وفرز جورالي برياركاني وَلَوْ سُورَةَ دَاهِنَا وَمَانَ تَخْوَالَوَا أَيَتَرُونَ كَانْ بُوْأَوَيِّ إِوَا بِيرُبْكَنَوَا الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ جنوب يابي و بزایی حت نوتان پیاندانتان گره لجه بجه کردنی فرمانی خواه اگر و باورتان هی بخوا و بروژ دوائی و با آماده بینینی سزادانی او دوانە بن کوملگ لباور داران. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين في <تصفيق> زناكر ما مارناكا تنها آفرتي زناكر وآفرتي مشرك نبي وآفرتي زناكر ماريناكا تنها پیاوی زناکر یا پیاوی بيابي مشرق نبي او مار كردن و شو كردن به زناكره يا سخر و رسر يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده فجلدُهم ثمانٍ جلدة ولا تقبلُ لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون وأوانك بختان زنادك بآفرتان دايم باك لباشان توار شايد ناهين لسر راستي بختان كيان أو حشثا دار يان لابدن إثر هرجيز واوانا لس نور درتون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم جقلواني كدواي او توبد كنو كردواي انتك دكن او خالي والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم وَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ او بياواني بختان بخيزانكان ياندکان وبيضغل اخوانهیت شايته چانيا او شايتان کسوار شوێنند بخوا بخوات کە بێگومان ئەو لە ڕازگوۆیانە کە دەڵێت خێزانەکەم بینی وەزینای کردووە والخواامی زت أن لاعمة الله ع كان من الكذبی ولا پێنجم جاردابلێ نەفرینی خوای لەسەر ئەو بێ ئەگەر درۆزن بێ. ويادي رؤوان هل العذاب أن تشهد أبا شهدة باللههلَ مين الكذبين او <تصفيق> أفر تشك تاوانباررااو لاان مدهكوە سزاي زنااي لەسللا دبات ب ميك سووار جار شو بخوا بخوات کە بێگومان مردك لە درزنان او والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولحين زم زار دابليت خشم خوائل سرب أجر مير دكيل فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. واگر بهرو بزئی خو نبو یا بسرتا نوا هرکام لو پیاو افرتي باز کرا دروزن بن خو دري د خستو سزا د د نړۍ دا, دا و بيګومان خو جيره ڪري پشيمان وکړ دروسته ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل مرئ منهم ما اكتسب من الإثن والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم بيقمان كسانيك أو بختانيان بوعاء شيخ يزاني بيغنبر صلى الله عليه وسلم هل بس دستيب لخوتان بمنافقي شيان تيابو ومزان أو بختان الشر خراف بوتان وانياء بەڵكو خێر و چاکەیە بۆتان بۆ هر یەک لەوانە هەیە لە تاوان بەو ئەندازەی دا ولو داوە لەو بوهتانەدا و ئەو کەسەیان کە بەشی گەورەی بوختانەکەی گرتە ئەستۆ کە عەبدوڵڵای کوڕی بو بوو لە ڕۆژی دواییدا بۆ ئەوە سزای هەرە گەورە لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفق مبين دبواكاتي أو بحتانة تنبيست فياوان آفرتان إيمان دار قماني تساة شأن ببرداية ببردايا وبيانو أما بحتاني چي آشك لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. دبوتي <تصفيق> أو بختان كرانت ورشات عند سرنا هنا إن ذا أجرشات كان يننه هنا كواتهر أوان لا إخواد روزن. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم فيما افضتم فيه عذاب عظيم واغر بهره ورحمت اخوان ابا بسطان والدنيا والروجد وايدا دوثار تندبو لبر رصون دابو إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا, وتحسبونه هينا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ كَاتِئًا بُهْتَانَتًا بَدَمَاوْ دَمْلِيَ اَكْتْرَوَ و بزمان كزان تان شتیگ دلین که زانیاری تان درباری نبو، و تان دزانی شت سوکو آسانه لکا تیگ دلیخوا زور ولولا ریا. وَلَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنَّ تَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ با چی کاتی اما تان بۆ نتانود با قسە و بحتانی واب کین پاکو بیگردی با تو خوایا اما بحتانی چی زور گوریا الله ان تعودو لمثله ابدا ان کنتم مؤمنین خوا آموزگاریتان دەکات که هر نەگەڕێنەوە بۆ وێنەی ئەوەی ڕوویدا ئەگەر اگر ای و برودارن. ویبین الله لكم الآیات و الله علیم حکیم. و اخوان تکان خوب ای و زانای کار درسته.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 سزای سختيام بو لە دنیا و رو دواییدا و خواد و ئێوە نازانن ولولا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله رؤوف رحیم اگر بهرو بزای خواه نبوائی بسرتان و دو سزا دبون بهوی او بحتان و ککراب و عائشا و بیگمان خوا بسوزی مهربانه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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم أي أواني باورتان هنا وبدواي هنقا شيطان دامرون و هرکس شوین هنگاوکانی شیطان بکوه او براستی شیطان فرمان دکات بکاری زور ناشرین زینا و ئەگەر اگر و مهربانی خوا نبواه بسرتانا و هر جیز ئێوە پخت و پاک ندبوا بلا خوا هر بویشیاو بی پاچی و وخوا بی سریزانا يا. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم باسوين نخوا أوانتان كخاوانيتاك وسروة سامانا که ارمتی ندن بخزمان و هجاران و کتران لپی ناوی خواده دبالی بردبنو تا قوشیب کن آیا پیتان خوشنی خوالی تان خوشب بی وخوالی خوشبو مهربانا این الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنو في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظیم بێگومان ئەوانەی بوحتانی زنادکن بو آفرتانی داوین پاچی با آگای ایمان دار نفرین یا دنیا و آخرت دار و بوین هیس زای زور گورا یوم تشهد عليهم ألسنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانو یعملون روز اگده شایتی اداد زمانیان و زمان و قاچەکانیان، يومئذ يُوفِّيهم الله ذينهُم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. لو رجدا خوا بعد أشتى براستي وداد داد توا، وأو كات دزان براستي هر خوا حقي أشكراؤ ديارا وصفاتي وكرداري.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 ڕاستە ئافرەتانی ناپاک بۆ پیاوانی ناپاک و پیا و پیسەکان بۆ ئافرەتە پیسەکان، و ئافرەتە پاکەکان بۆ پیا و پاکەکان و پیا و پاکەکان بۆ ئافرەتە پاکەکان، ئەو پاکانە بەرییکراون لەو تۆمەتانەی ناپاکان دەیلێن. بۆ ئەو پاک و چاکانێ لێبوردن و ڕۆزی چاک و پیرۆز کە بەهشتا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسو وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون أي أو برواتان هنا و مثن هذ مالك خوتان هتا برز دا كان بخاوان كانيان ودواي اوي مول الدران سلام بكن لخاوان مالكا اوتاك ترابوتان بو اوي فند و امشغاري ورجرن لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم والله بما تعملون عليم إن ذا أجر كست نديت يaeda أو مس نجروبو أو ماله حتى مولد ندريان و أجر فتان وتراب قرنوا أبه بقرنوا أو تأكتر و باتر بواتان و أخوا زاناء بهم أكردوان يديكن ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون هذه جناحة لسرني أو جناحة برنابن كبسنا أو مالاني كسي تيان اشتزيني أو كالوبل خوتاني تيابير وقوتين وخواد زاني بوي آشكرائدك نبوي دي شارنوا قل للمؤمنين يغبوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أذكالهم إن الله خبير بما يصنعون أي محمد صلى الله عليه وسلم بل يا واني إيمان دار تا و خویان سیر کردنی نام حرم دا خنو بپاریزن و عورتیان لداون پیسی بپاریزن او تخت رو پاکتره با آوان به گمان خوا آگادار به هم مکرده وکدهای کن و للمؤمنات يقبضن من أبصارهن و يحفظن فروجهن ولا يبدن زينتهن إلا ما ظهر منها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 ولا يضر ابن نبي ارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون وبلب افتتان ايمان داريش ساويان داخل غباريزن لسير كردينا محرم و آورد بپارێزن لە داوێن پیسی و جوانی خۆیان در نخن لەوەی وی و دیارە دیار جوانی، و اگدمو تاویان و دستیان و با سر پوشکانیان بدن بسینگو بروچیان دا و جوانی خۆیان در نخن زیاد لوی بۆ بو مردکانیان یان باوچیان یان باوچی مردکانیان یان کراکانیان یان کرمیردکانیان یا يا براکانیان یان کوڕی براکانیان یا کوڕی خوشکەکانیان یا يا ئافرەتانی يا ئیماندار یا کەنیزەکەکانیان یا يا ئەو شوێنکەوتە و پیاوانی کە بێناززن لە ئافرەت وەک خزمەتکار و پیر و نەخۆش کە ئارەز و ژنو و یا ئەو يا منداڵ کوڕانەی کە ئاگان لە لەش عورتی ئافرەتان نەبێت باڵغ نەبوو بن. ئافرەتان لکاتی کاتی ڕۆیشتندا قاتیان نەدەن بە زەویدا تا دەجی خەرخاڵ و پاوانەکانیان بێت و بزانرێت بەو جوانیەی پێیان کە شار دویانەتەوە هەمووتانتەوب بکەن و بگەڕێنەوە بۆ لای خوا ئەی اي ئیماندارەکان تا ڕزگار و بن و ئەنگ منکم وصالحين من نایباادكم وئماائیکم. إن يكونوا فقرا ايغنيهم الله من فضله والله واسع العليم جن <تصفيق> ما د برن بو بياني بيجنو جناني بي ميرديش بدن بشو هر وها اواني ايمان دارو شاكل لكو الا كان جنيان بوبنو كنيزك كانيش بدن بشو اجر اوان هزار وكم دسبن خوا لە بەخشندەی خۆی و بەهرەی خۆی دەوڵەمەند و بێنیازیان دەکات وخوا بەهرە فراوان و زانا و دانایە ولیستعفی فی الذین لا یجدون نیکاحا حتى یغنیهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمنكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتؤهم مما لله الذي آتاكم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 و دا به اوانی کتوانای ارچی جنهنان یان نیا تاگش خویان را گرن حتا خواب بهره بهرو روزی خوی به نیازیان دکار و اوانی داوی نوسراو دکن بو کرینوی خویان لبندو کنیزک کانتان كا او نوسراویان لگل دابونو سن بو کرینوو آزاد بونی خویان اگر خیرتان لوان دابدی دکر دا کبریتی لتوانای دانی او پارەی ئەبێ بی داد کی بو آزاد بونی وە لەو ماڵەی کە خوا بە ئێوەی داوەپێیان بدەن وە کەنیزەکەکانتان زۆر لێ مەکەن ناچاریان مەکەن لەسەر زیناکردن ئەگەر اگر ویست داوێن پاک بن تا ماڵ و سامانی ژیانی دونیاتان دەستکەوێت جا هەرکەس ناچاریان بکات زۆریان لێ بکات انجا بەراستی خوا دوای ئەو زۆر لێکردنەیان لێبوردەی میهرەبانە بەو کەنیزەکانە کە بە زۆر زینایان پێکراوە وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِضَةً لِلْمُتَّقِينَ سوين بخواب راستي ايمن اردو مانا تخوار ابو ايوا سن آياتي شيرون كاروا وتن منو لبيش حرفها پندو آموزگاری و پارسکاران و لخواترسان. الله نور السماوات والأرض مثل نوره ک مشکاتیم فیها مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجة كأنها كوكب ذري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية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 والله بكل شيء علیم خوارنا كروي کروه كانوا کانو بخور ما كان مانگه کان وینه رونا کرنوه خواه وقتاقه گواه صراحه شتی دا بید او صراحه دانو شوشه دا بید او صراحه وقت استره چی گشو پرشنگ دار بید او صراحه دا اجیرس برونی درخت چی بفر و نە روش بێ و نە ڕۆژ ئاوایی بێ سێبەر نایگرێ نە لە کاتی هەهاتنی خۆر نەل کاتی ئاوابوونی ڕۆنەکەی ئەوەندە پاک بێت، نزی کە ڕۆونەکەی داگیر سێ بە ئاگریشی برنەکەوێ، ڕووناچی لەسەر ڕووناچی، ڕووناچی زەەی توو ڕووناچی ئاگر، خو هەر کە سێبیێوێ ڕێنمونی دەکات بۆ لای ڕووناچی ئایلی خۆی، دين و خواه چندین بۆ هینیت و با خلچی و خواه و آگادار با مشتاق. ای بیوت اذن الله ان ترفع و يذکر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدوی والآصال لمزگوتان اگداخوام ولتی داوا کبگورو پاگ راجیری برزو بلند دروست کرێت ذکروی آدی خواهی دا تسبیحاتی خواهد کند ببینیانو ایوارند د رجال لا لهیم تجارت ولا بیع عن ذكر الله و الصلاة و ايتا يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. في <تصفيق> أوانك بعذركاني وكرن فروشتن بأجيان ناكا ليادي إخوان ويشكردون زكادان لروجك دترسن كروج قيامته. ضلوا تأوكان ينتيعدا دجورينو أو جودا بن. ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب تخوفا <تصفيق> داشتي ان بدات وبدا تشي تاع كثيريني او كثر دويانا وبيت قالا بداش تكيان لبهري خوي وزياده شيان دداتي وخوارس فروزي ددا بهر بِهِ جُمَارُ بِسُنُور وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيُّ الْحِسَابِ وَأَوَانِكَ بِبَرُوانٍ اصحابه كَرْدَوْتَكَ كَأَنِينَ وَكَسَرَابِ أَجْوَائَهُ سَرَابٌ تِشْكِكَ كَاتِي زُرْقَرَ مَالَ بياباندا دَ وَكَأَوْدِتَ لە بیابانێکدا بریجکە بداتەوە کەسێکی زۆر تێنو بە ئاوی دەزانێت لە دوورەوە بە پەلە دەڕوات بۆی کاتێ دەگاتە لای هیچ بەدی ناکات لە قیامەت کافر دەبینی خوا ئامادەیە لەلایدا ئینجا خوا بە چاچی پاداشتی کردەوەکانی دەداتێت دداته خوا بە پەلە و چەستانە لە لێپرسینەوەدا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 وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورِ يا كردوبي برويان وقت تاريتشي قضاء لناودري يا تشي خودا كشافول لسر شافول داي پوشی به لسر او شافولی شو هوری تشي رشی بارا نوی به تاريتش کان نشتب نسریف تری اگر دستی در بین نزیک دستی خوي نوی نه لبر تاريتشی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 والله عليم بما يفعلون اي نابيني بيغمان همو اواني لاسمان كالو زويدان تسبيحات اخوادكن هروها بعلندكان كاتي باليان كردوتو باسمان دان تسبيحات اخوادكن هر يك لمانا نويجو تسبيحات خوي دزاني واخوا بويديكن زانا واغا وللله ملك السماوات والارض والى الله المصير تنهاب بخا يخا ونيت اسمان كانوا زبي قران اشهر بولي اوا ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله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 يَكَا دُسَنَا بَرْفِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ آيه نازاني كخواب بالهورکان دباد بآسمان با دبهه واشي تاشان او بالهورانا تای وزده کاد بيکوا دواتر دانخات سر يکتری انزاد بینی دبو پباران لنو هورکوا دباره ولا لا آسمانا و لهورکان كوك ان تووشی زیان دەبێ بهو ترزی هر کس اخواب ولای ده دار ده هر کس اخواب یوی ن ذکرونا چی شوق تخ ما هورا ک و کان ببات یقلب الله اللیل و النها ان فی ذلک لعبره لأول الابصار خواش و راج ده با کرتو و یان <تصفيق> يا بروج بونا وشوداهاتن براس تيل مدى بندك والله خلق كل دابة مما فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطُنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِيْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعْ يَخْلُكُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَخْوَاهَ مُوزٍ دَوَرْيَتْشِي لَأَوْدُرُ جا هەندێ لەوانە لەسەر سچی دەروات و هەندێک شتریان لەسەر دوو قاز دەروات و هەشیانە لە سەر چوار پێ دەرواتخوا هەرچی بێ دروستی دەکات بێگومان فاد سلاتی بەسەر هەموو شتێکدا هەیە لە قودئزلناآيات مبنگینات. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سين بخاب راستي من نردومان التخوارق، <تصفيق> تناءتي شيرن كرقاء، وخش هركسي بؤر، رن موني دكاد برجاء راست. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وأوانت لبروامن هنا وبخوا في غمبرو جورالي ها شان کوملګلوان پښتې ته دا کله لکه هاش او یوتيان بروامان هناوا راستي د ايمان دارنین واذا دو إلى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون وكاتب بكرين بولاي شريعتي خوا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بوأو يحكم بكن لنيوان ياندا يفسلك ومليق لوانه هو الدجيران الحق يأتوا إليه مذئنين أجر لحكم دان كذا حقك أبو أوان بيت دين بولا يحكمك بو بريم أفي قلوبهم مرض أمرتاب أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. أذ لكان ينخشيت يا دا يا ينلجمان دابون يندترسن خوف في غمرة كي صلى الله عليه وسلم استميان ليبكن نخيرهيس لوانا نيا بلق أوانهر خو ينستمكارن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 بو اوي بريار بداد لنيوان ياندا كادلين بيثمانو جرايلين وهار اوانن رزگار بوان ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولائكه هم الفائزون جا هر كز جرايلي خوا بيغمبركاي بكاد والاخواب ترسي وخوي بيتي خواب باريزه أُبَرَاسْتِي هَالأَوَانِس سَرْكَوْتُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمُوتَهُمْ لَيَخْرُجُنْ قُلْ لَا تَقْسِمُوا وَعَتَمَ مَعْرُوفَهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ دور وكسف ديان دخوار بخوا با او پاریسوین خواردن یان که اگر فرمان یان بە دەرچوون با غەزا بو غزا بڵێ اگمان مەخۆن، بل مخون و جورالی ئێوە زانراوە قسەتان پێچەوانەی پیتوانی بەڕاستی براستی خوا اگا دار بو کردوانی دیكن قل اطیع الله و اطیع الرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ بل فرمانداري خوف فرمانداري پیغمبر صلى الله عليه وسلم بن ان ذا اجد پشتيان هلكر او يا صلى الله عليه وسلم تنهابت برسياله لويدرا وبسريدا كجاندني بيامي اخويا وايه وسبت برسن لويدرا وبسرتا عندك باور هينانا واجرجوري لي پیغمبر بك كان صلى الله عليه وسلم او هدايه وردجرن وپی پیغمبر هي شي لسنيه بيزلا جاندني رونوا اشكراي يا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 لا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَمُكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي اُتُّغَالَهُمْ وَلَمُكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي اُتُّغَالَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ خواب ليني داوبو كسانتان كباوريان هيناوا وكردويتاك كانيان كردوا كبيقمان ديان كاتا جينشيني خلشي تل زاويدا هرواق إيمان داراني فيش أماني كرد زينشين. و ئاینەکەیان بۆ دەچەسپێنێ ئەو ئاینەی کە خوا پێی ڕازی بۆیان وە و بیمیان بۆ دەگۆڕێ بە ئاسایش و ئارامی لەو کاتەدا ئیتر هەر من دەپەرستن و هیچ هاوبەشیەکم بۆ بڕیار نادەن وە هەرکەس بێبڕوا بێ دوای بە دیهاتنی بەڵێنەکان ئەوە بەڕاستی هەر ئەوانەن دەرچوو لە ڕێگەی خوا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَنَجِبَ جَبَن نُزكات بدنو جوري ليي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بكان تاخا رحمتان بي بكات لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض ومأواهمنا ولا بئس المصير ئەو کەسانەی بێباوەڕرن وان نزانن لە تۆڵی خوخوا زگاریان دەبێ لە زەویداو ئەوان جێگایان ئاگرە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 غوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم اي اوكساني باورتان هنا دبين مولدتان ليورقرن اوكساني باندي ايوان هروها من دالكانتان بالغ بالغنبون لسيكاد دابوتون جوري نستني جنومير لپیج نویجی بیانی وکاتی پوشاکتان دادنین لکاتی نیواروان دا ولپاش نویجی عشا امسی کاتا کاتی خودر خستنا بو تان دوای دوائی امسی کاتا بی مولدور گرتن نبو ایوو او نبو اوان هیز گناه ایگ نیا مولدور نگرن سن که اوان زور بدوروبر بر تان بو خدمت ئێوە تان ایو لگل یکتر ابو ذئره خاروني دكات واتكانب ايوا واخوازا نايكار درسته واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم اياته والله عليم حكيم وكاتك من ذا كان تان او سادەبێ مولد ور بگرن و کەسانی کسانی پیش امان مولدیان لە هەموو کاتێکدا، دا آبم جور خواه رونی دکاتو آتکانی بو ایو و خواه زانای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 لكا كوتو أو أميدي شوكر نما و ئافرەتانی پیر و لە کارکەوتو ئەو ئافرەتانەی ئومدی شووکردنیان نەماوە هیچگوناهەیە چیان لەسەر نییە کە هەندێک لە پۆشاکەکانیان لابرن بەڵام زیینەت و جوانیان دەرنەخەن خۆ ئەگەر لای نەبەن و پۆشت بن ئەوە چکرە بۆیان وەخوابی سەریزانایە لە سال ئەما حڕجون ولا على الأعڕج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم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 كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. شير جناه لسرنيا شل جناه إلى السنيا هروها نخوش جناه إلى السنيا أمزور كسان جناه نيا بويان نان خاردن لجل كساني ساغدا وبوئ إيش جناه نيا كلام ذكاني خوت نان بخوان مالي من دارو خيزان كانت عن هرب مالي خوت عن یا نان بخۆن لە ماڵی باوکتان، یا ماڵی دایکتان، یا ماڵیبراکانتان، یا ماڵی خوشکەکانتان، یا ماڵی مامەکانتان، یا ماڵی پورەکانتان، خوشکانی باوت، یا ماڵی خاڵەکانتان، یا ماڵی پورەکانتان خوشکانی دایک یا ئەو ماڵانەی کە کلیلەکانیان لای ئێوەیە، یا ماڵی برادەر و هاوڕێتان، هیچ گونااحان لەسەر نیە بە کۆمەڵی یان بەتەنیان نان بخۆن. جااکاتێ چوونە هەر ماڵێک لە او سلام سەسلام لە یەکتر بکەن لەوانەی کە وەک فۆتانوان بە سەسلامکردنێک لەلایەن خواوە هاتووە، سەسلامێکی جوان و چاک و پاک ئا بەە و شێوە خواڕوونی دەکاتەوە ئاياتەکانی بۆ ئێوە، بەڵکو عقلتان بخەنەکار و بیر بکەنەوە.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 فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ براستي إيمان داران تنها أوانا كبروان بخواو بيغمبركيهناوا وحركاتي لقل أودابا لكاريتشي جريندا ككوي اندكاتوا وغزاو جمعو دجن نارون بهیز لایگ دا حتا مولد لپیغمبر صلی اللہ علیه و سلم ورنگرن به گمان اوانی مولد لیوردگرن اوانا کسانی کن کبروائن هی بخواو پیغمبر اکی زا کاتی اوانا داوای مولدیان لیکردید بو هندی ای شوکاری تایبتی خویان او هر کامیان خود ویستد مۆڵەتی بده و داوای لیبر دنیا مبکا براستی خواه لیبردی مهربانا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 فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بانكردني بيغنبر صلى الله عليه وسلم لنا وخوتاً داد آمنين وكبانكردني خوتاً ليكتري دبيب الرئيزة بكريت بكرية وكأي بيغنبر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم براستی خوا دەزانێ و ئاگادارە بەوانەی لە ئێوە ببی مولد لپنای خلچی تر و درد سن بدزیو جابا بتر سن اوانی کپی چوانی فرمانی پیغمبردکن صلی الله علیه و سلم کل دنیا دا بلاو تاخی چیان توش ببی یا سزای چی سخت توش ببێ لە روش دا الا ان لله ما فی السماوات والارد قَدْ يُعَلِّمُ مَا انْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بيدار بنوا براستي تنهاب وخوايا اويك لاسمانك لو زويدايا بيغمان خوا قدار بو اي ويل سروديكن اوروجش كدغارين رين ولا اخوا او سا آگادار بەو کاتوبه کردوویانە، کردوانه کردو هەموو و خواب هموش آگاداره